الشروط مثل الشروط في العقود هذه ما هم مقصود هنا انا غرضي هو تحرير الشرط الم المذكور هنا فهو هذا شرط شرعي وتعريفه من جهة الاصطلاح وهو ما يلزم من عدمه العدم هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا هو الشرط المراد هنا فالشخص عندما يكون فاقدا يعني غير متطهر بالماء مع قدرته عليه وصلى فإن صلاته ليست بصحيحه لعدم الشرط لكن لو تطهر فإنه لا يلزم من تطهره أن يؤمر بالصلاة فهذا معنى يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته هذا هو الشرط فأصبح الشرط له جانبان جانب عدم وجانب وجود جانب العدم فيه تلازم وجانب الوجود ليس فيه تلازم بين الشرط والمشروط لا المانع هنا المقصود من ما يلزم من وجوده العدم ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته يعني عكس الشرط تماما ما يلزم من وجوده العدم يعني عدم الأحكام ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته فصار المانع له جانبان جانب وجود وجانب عدم فجانب الوجود يلزم من وجوده الوجود والشرط يل لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم فافترق الشرط والمانع على هذه الصفة يعني من ناحية وجود المانع ومن ناحية وجود الشرط فالشرط لا يلزم من وجوده الوجود والآ ولا لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم والمانع يلزم من وجوده الوجود إذا نظرنا إلى المان إلى الشرط من ناحية العدم قلنا يلزم من عدمه العدم المانع لا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته فحينئذ افترق المانع والشرط من هذين الوجهين وبإمكانكم تقرؤون ما كتبه الشيخ الله يغفر لنا ولا الفرق الحادي عشر بين قاعدتي توالي أجزاء المشروط مع الشرط وبين توالي المسببات مع الأسباب المقصود من هذا الفرق هو أن يأتي جملتان مثلا أو أكثر وتكون الجملة الأولى مصدرة بأداة من أدوات الشرط في اللغة الجملة الأولى مقترنة بأداة الشرط الجملة التي بعدها معطوفة عليها الجملة التي بعدها معطوفة عليها ففيه توالي بين عندنا أداة الشرط وعندنا فعل الشرط الأول وعندنا الجملة الثانية المعطوفة على الجملة الأولى ففيه توالي بين أداة الشرط وفعل الشرط اللي هو الجملة الأولى والمعطوف فيه توالي بينها هذا بالنظر إلى صورة توالي المشروط مع أجزاء المشروط هو قال أجزاء المشروط بالنظر إلى الجمل توالي الأسباب مع المسببات هذه جمل ما تقترن الجملة الأولى ما اقترنت بأداة الشرط لكن جاءت بشكل جملة مثلا مبتدأ وخبر أو فعل وفاعل أي فعل من الأفعال وعطف عليه جملة أخرى فالفرق بينهما من حيث الأسلوب أن الأولى مبدوئة بأداة الشرط. والثانية خالية من أداة الشرط فسمينا الأسلوب الأول أجزاء المشروط مع الشرط الشرط اللي هو الأداة هو الأداة والثاني لما خلى من أداة الشرط سميناه سبب ويرتب المسبب عليه ويقول هنا فإذا قال إن تزوجتكي فأنت طالق هذه الجملة الأولى وأداة الشرط هي كلمة إن وأنت عليك ظهر أمي فتزوجها. تزوجها. إن تزوجتك فأنت طالق وأنت عليك ظهر أمي فعندنا أداة الشرط إن تزوجتك فأنت طالق هذه جملة وأنت عليك ظهر أمي يعني وإن تزوجتك فأنت عليك ظهر أمي في هذه الحال حصل التوالي بين أجزاء المشروط وبين أداة الشرط النتيجة ما هي؟ النتيجة يقع الطلاق من جهة تبين منه ويكون مظاهرا منها فلا يُعقد عليه له عليها إلا بعد أن يعتق رقبه فإن لم يستطع يصوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكين فترتب عليه حكم الطلاق وترتب عليه حكم الظهار بالنظر إلى وجود أداة الشر. هذا مثال لتوالي أجزاء المشروط مع الشرط المثال لتوالي المسببات مع الأسباب ولو ق... وإذا قال لها أنت طالق وأنت عليك ظهر أمي في هذه الحال ما دخلت أداة الشرط في هذه الحال ما دخلت أداة الشر فهل يلزمه الطلاق والظهار كالأول أم أنه يلزمه الطلاق فقط فتوالي المسببات مع الأسباب ينتهي الحكم في الجملة الأولى لأنها خرجت من ذمته ولا يلحقها ما يلحقها الظهار فتبين منه وبإمكانه أن يعقد عليها لأنها لا عدة لها إن قبل الدخول ليس لها عدة الفرق الذي بعد هذا الفرق الثاني عشر بين قاعدتي الترتيب بالأدوات اللفظية والترتيب بالحقيقة الزمنية المقصود بهذا الفرق هو أن الحوادث لها جانبان الجانب الأول خضوع هذه الحوادث للزمن حسب ترتيبه ولا يتمكن الإنسان بأن يتصرف في تغيير الزمن، ففيه ترتيب للحوادث بحسب مرور الزمن عليها، والزمن كما تعلمون الزمن سيال، ولهذا تجد فيه الثواني وأجزاء الثانية والدقائق يعني سوى الساعات. وهكذا فتجدون إن أجزائه سيالة ففي الح... ففيه حوادث تحدث وتكون هذه الحوادث خاضعة للترتيب الزمني ولا يمكن للشخص أن يتصرف فيها لا يقدم ولا يؤخر هذا نظام من الكلام النظام الثاني هو الترتيب بالأدوات اللفظية ترتيب بالأدوات اللفظية مثل الترتيب بأدوات العطف مثل الترتيب بأدوات العطف عندما تقول مثلا جاء زيد ثم عمر هذا ترتيب لفظي يعني الترتيب الخاض لأسلوب اللغة جميع أدوات الترتيب الموجودة في اللغة هي تأتي هنا، لكن ترتيب لفظي ما هو بترتيب زمني، فهو هنا يريد أن ينبه على الفرق بين أدوات الترتيب الزمني وبين أدوات الترتيب اللفظي. يقول هنا قد التبس الفرق بينهما على جمع كثير من الفضلاء إلى أن قال وتقرير الفرق أن الزمان أجزاؤه سيالة مترتبة بذاتها عقلا مستحيلة الاجتماع يعني ما يمكن إن العصر يقوم بعد الظهر ولا المغرب بعد العصر وهكذا فالحوادث التي تحدث صباحا أو مساءا أو هذا تجدونها خاضعة لوقوعها في الترتيب الزمني لكن الثاني هذا اللي هو الترتيب اللفظي لا ترتيب اللفظي هذا تجدون أن كما ذكرت لكم في مثل أدوات العطف لأن الكثيره يعني يمكن أنه يشغل أكثر من 12 بابا من أبواب اللغة، لكن لكن من ذلك الترتيب بأدوات العطف بأدوات العطف هذا هو المقصود منه تقرأونه في أمثلة وفي أشياء كثيرة لكن تقرأونها المهم هو بيان الفرق الفرق الذي بعد هذا بين الفرق الثالث عشر بين قاعدتي فرض الكفاية وفرض العين وضابط كل واحد منهما وتحقيقه بحيث لا يلتبس بغيره فرض العين فيه جانبان جانب من جهة الشارع وجانب من جهة المكلف الجانب الذي من جهة الشارع هو الأمر والنهي والذي من جهة المكلف أن هذا الأمر والنهي متجه إليه عيناً فالعمل مطلوب من هذا الشخص بعينه ما هو بالعمل مطلوب فقط لا فيه عمل ومطلوب من هذا الشخص بعينه مثل الصلوات الخمس ما يمكن أحد يصلي عن أحد ما يمكن أحد يصلي عن أحد في بعض الأشخاص في بعض البلدان إذا دخل رمضان يأجر واحد يصوم عنه رمضان موجود فتجد أن مثل, مثل الوضو ما يمكن أحد يغتسل عن أحد ولا يمكن أحد يتوضع عن أحد ولا يمكن أحد يتيمم عن أحد ولا يمكن أن يصلي أحد عن أحد لا فرض ولا نفل ومثل الصيام ومثل الحج يعني الحج تجوز النيابة في لكن بشروط لكن بشروط الزكاة هي واجبة على الأعيان وتدخلها النيابة لو ان شخصا وكل شخصا يخرج زكاة ماله جاز له ذلك لكن يوكل شخصا يصلي عنه يوكل شخصا يصوم عنه هذا لا الصيام ايضا جاء من مات وعليه صوم صام عنه وليه يعني غرضي ان دخول النيابة في العبادات دخول مقيد بنص من الشارع بنص من الشارع فإذا مات الإنسان وعليه صوم صام عنه وليه لكن واحد يصوم عن واحد حي ولو كان إنه في مرض الموت ما يصوم عنه لأن لبقاء الأصل فإذا فرض العين مطلوب من عين الشخص المكلف ولا تدخله النيابة إلا بدليل من الشارع، ولا تدخله النيابة إلا من الشاءء، من جهة الشارع. فعندنا الآن مكلف به، وعندنا مكلف. المكلف معين، المكلف معين. أما فرض الكفاية، فالمطلوب هو الفعل. بصرف النظري عن عيني من يقوم به فعلى سبيل المثال صلاة الجنازة إذا صلى جماعة على الجنازة سقط الإسم عن الباقين لكن لو تركوها لو تركوا الجنازة من ناحية التغسيل والتكفين والصلاة والدفن فإنهم يأثمون كلهم فالفعل لم يطلب من شخص بعينه وإنما هو مطلوب من الكل لكن بدون تعيين فإذا قام به من يكفي سقط الإسم عن الباقين وهكذا بالنظر إلى الجهاد في بعض صوره فإنه من فروض الكفاية، وهكذا المهم هو أن الشخص يعرف الفرق بين فرض العين وبين فرض الكفاية. وفي يعني مسائل ترجعون إليها الفرق الرابع عشر بين قاعدتي المشقة المسقطة للعبادة. والمشقه التي لا تسقطها الشريعة تجدون أنها تنقسم إلى يعني فروعها عزائم هذا هو الأصل فيها الأصل في الشريعة العزائم والعزيمة ما ثبتت على وفق دليل شرعي خال عن معارض راجح ما ثبتت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 ما ثبتت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجع فننظر مثلا في الطهارة فيها عزيمة الغسل والوضوء وفيه رخصة وهو مسألة التيمم عند فقد المائي عند فقد المائي أو التضرر باستعماله وعندنا مثلا المسح على الخفيني للمقيم والمسح على الخفين للمسافر وعندنا مثلا المسح على الجبيرة فالتيمم والمسح على الخفين وكذلك المسح على الجبيرة كل هذه تسمى رخصة وهي مخالفة للأصل, وهي مخالفة للأصل إذا نظرنا إلى الصلاه وجدنا فيها القصر ووجدنا فيها الجمع ووجدنا فيها صلات الخوف، وجدنا فيها صلات الخوف، فالأصل أن الصلاة رباعية، وكل صلاة تصلى في وقتها هذا العزيمة، لكن عندما يأتي سبب يؤ يعني يسوق الجمع في الحذر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء وهكذا. يعني مثلا الإنسان إذا كان مريض ما يستطيع يعني يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها لكن ما في قصر الحضر ما في قصر لأن في بعض الأشخاص وهذا وقع صلى بالناس في الحضر صلى بهم المغرب ركعتين والعشاء ركعتين بسبب وجود المطر صلى العشاء صلى المغرب ركعتين وصلى العشاء ركعتين في فالمقصود ان الحضر فيه الجمع لكن ليس فيه القصر ومن المعلوم ان المغرب لا تقصر لا حضرا ولا سفرا لكن كل اناء إن ينضح بما فيه في السفر فيه القصر وفيه الجمع وفي صلاة الخوف كل هذه تجدون أنها رخص في مقابل العزيمة وهكذا بالنظر للمرأة حينما تكون حائضا تسقط عنها الصلاة نهائيا أو تكون نفسا تسقط عنها الصلاة نهائيا وعندما تكون نفسا أو حائض لا يصح منها الصيام في حال الحيض والنفاس لو صامت ما صح فهي تترخص تكون هذا رخصة بالنسبة لها تفطر ولكنها تقضي فيما بعد فالغرض إن الشريعة فيها عزائم وفيها رخص هو هنا يريد أن ينبهها على الفرق بين المشقة التي تكون مبررة للأخذ بالرخصة وهذه المشقة تارة تكون في مرتبة عليا مثل ما إذا خاف على نفسه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى إلى إن قال فما اضطر يعني إذا كان يخشى على نفسه الهلاك ما فيه يجب عليه إن يأخذ بهذه الرخصة يجب عليه إن يأخذ بهذه الرخصة لعموم قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أنا غرضي ان الأخذ بالرخصة تارة يكون واجبا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروها أو مندوبا أو مباحا على حسب اختلاف الأحوال الشيء الذي أنتم تحتاجون إلى التنبيه عليه هو أن العزائم لا تجد عزيمة يريد المكلف أن يفعلها أو عزيمة يريد أن يتركها إلا وهي مقترنة بمشقة تناسبها وأنا ذكرت كلمة تناسبها لأن المشاق متفاوتة في الشريعة فإذا نظرنا إلى مشقة الجهاد في سبيل الله ونظرنا إلى مشقة الحج ونظرنا إلى مشقة صلاة الظهر ونظرنا إلى مشقة الوضوء ونظرنا إلى مشقة التيمم وهكذا فتجدون كل فرع من فروع الشريعة مقترن بمشقة لكن هذه المشقة مناسبة له هذه المشقة مناسبة له عندما يكون تكون هذه ال... عندما يكون الأخذ بهذه الأزمة مقترن بمشقة خارجة عن المعتاد فيه وفي أمثاله حين تأتي مسألة الرخصة تأتي مسألة الرخصة فلو فرضنا على المسافر أن يصلي كل صلاة في وقتها. وقلنا له لا لا تجمع ولا تقصر هل المشقة الحاصلة عليه بهذه الحالة كالمشقة الحاصلة عليه في في الإقامة أو لا أو متفاوتة يعني لو قلنا إنك تصلي الصلاة في السفر رباعيةً الرباعية صلي يعني ما تقصر ولا تجمع فهل المشقة المترتبة عليه في الحضر هي المشقة المترتبة عليه في السفر أم أنها أكثر أكثر طيب المريض إذا كان سليم البدن يصلي قائما إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما وقلنا له لا بد أن تصلي قائما ولو بوقوف شخصين عن واحد عن يمينك وواحد عن يسارك تتكئ عليهما من أجل أن تصليه فهل مشقته وهو مريض في أداء الصلاة كمشقته وهو صحيح أو بينهما فرق بينهما فرق وعلى هذا الأساس تقارن الرخصة بالعزيمة من ناحية التفاوت في المشقة ولهذا تجدون أن الله سبحانه وتعالى شرع الرخص لما كان الأخذ بالعزائم يشتمل على مشقة خارجة عن المعتاد وكل مشقة فرع بحسبه إن كان رخصة أو كان ماذا أو كان عظيمة وتقرأون اللي ذكر الشيخ لكن هذا هو أصل الموضوع. الفرق الذي بعد هذا الفرق الذي بعد هذا هو الفرق الخامس عشر بين قاعدة الأمر المطلق وقاعدة مطلق الأمر وكذلك الحرج المطلق ومطلق الحرج. والعلم المطلق ومطلق العلم والبيع المطلق ومطلق البيع جميع هذه النظائر يعني الصورة تصور صورتين وألحق الباقي بها فعندنا مثلا الماء المطلق وعندنا مطلق الماء هل فيه اختلال في ترتيب الكلام؟ ولا الكلام ولا ترتيب الكلام في الجملة الأولى وفي الثانية سواء الماء المطلق ومطلق الماء هل فيه اختلاف في الترتيب وإلا متحد آ مختلف تماما وعلى هذا المسار العلم المطلق ومطلق العلم البيع المطلق ومطلق البيع